ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن كالذي ينفق ما له رأى الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب.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 ومثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُمْ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتَ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُّهَا أَصَابَهَا وَابِلُ أَصَابَهَا وَابِلُ فَأَتَتْ أُكُلَهَا الْضَعْفَينَ فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 من أنصار إن تبعدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 وما تنفقوا من خيري يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيان